بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسن الله BAL YURIDU al سوا القمر يقول الإنسان يقول ما إذن ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخذ لا تحرك بذي لسانك لتعجل في إن علينا جمعه وقرآنه فإذا Yeah. <sighs> قال إِذَا إذا ظلقت وَقِيلَ مَنْ من راق وظن أنك الفرق ورتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ من مسار ولكن كذب وتغل ثم ذهب إلى أهلي يتمطع أولى لك فأولى ثم فَمَا كُنَّا عَلَى قَوْتٍ فَخَلَقْنَاهُ فَسَوَّى فَمَا فخلق كاو كيو دو